أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَبِقَاءُ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن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 قوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض وإختلاف السناتكم وأنوائكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكون برق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما وينزل من السماء ما فيحيه الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم مَا إِذَا جَاءَكُمْ دَعْوَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ خَاضِعُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَنـى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لكم مثلا من فسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواء قُلِ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِينَ لِخَلْقِ اللَّهِ تَارِكَ الدِّينِ الْقَيِّمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا ياتل لقوم يؤمنون فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله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 ومن آياته أي يرسل رياح وبشرات وليديقكم من ضحمه ولتجري الفلك بأمره ولتبتقو من فضله ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا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 رَأوُهُ الصَّبْرَ الَّذِي ظَلُمٌ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُصْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُصْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دَبِيرٍ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُصْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ